قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أَنَ ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يقول الله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و وعيد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 الله سبحانه وتعالى يذكر على وجه الإجمال أن الكفار قالوا للرسل لنخرجنكم من أرضنا وعلى وجه التفصيل قال قوم شعيب لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من أرضنا أو تعودن في ملتنا وكذلك قوم لوط فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وكذلك كانت قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَهَلْ يُقَابَلْ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ بِالطُّغْيَانِ هذا هو الإفلاس بعينه أن تقابل الحجة والبرهان وقد سماه الله سلطان قال ابن عباس رضي الله عنهما كل كلمة سلطان في القرآن فهي الحجة والبرهان ما عدا مكان واحد ما أغن عني مالية هلك عني سلطانية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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئني اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لم يجد جوابا على هذه الأجوبة ولم يجد رد على هذه الأجوبة لأن الفطرة تقول أن ربكم, ور أن ربكم ورب آبائكم هو الله ورب المشرق والمغرب هو الله فيهرب من الجواب يقول إن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين هذا هو الفلس بعينه أن يقابل الحجة والبرهان بالطغيان والتهديد الوعد فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكن النقم الأرض من بعدهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن الأرض لله يرسها من يشاء من عباده وكذلك قال الله تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكّنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشرّفون بي شيئا يقول ابن رحمه الله هذه الآية وهذا الوعد تحقق بعد ربع قرن من الزمان بعد خمسة وعشرين سنة تحقق هذا الوعد حيث دخل الإسلام انتشر الإسلام من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وتحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى الأرض فرأيت مغاربها ومشارقها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يزل به الكفر ولنسكن لكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامه والمعنى ذلك لمن, لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة لأن الخوف من الله تعالى يمنع من الخوف من المخلوقين قال رجلان من الذين يخافون عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا استفتح الرسل طلبوا من الله أن يفتح لهم فأجابهم الله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد جبار متكبر على أوامر الله وعنيد معاند لأوامر الله من ورائه جهنم هذا هو المآل وبئس المآل ويسق من ماء صديد عصار أهل النار وجلود أهل النار المزابة بواسطة النار تجري في أخاديد أنهار يشرب منها أهل النار إن الذين كفروا بآياتنا إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب هذه الجلود المزابة بفعل النار هي شراب أهل النار عياذا بالله شراب غريب في نتنه غريب في شكله غريب في حرارته يتجرعه ولا يكاد يسيره ويطلب الموت ولا يجده لأنه سيجد في الموت راحة وأنا له هذا هو المآل المآل المعاندة لشرع الله سبحانه وتعالى والبغض لدين الله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرن مما كسبوا على شيء الجبار العنيد الكاره لدين الله وشرع الله لو عمل عملا صالحا من صلة أرحام وإنفق على الأيتام وجود وكرم كل هذه الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا لماذا يا رب وهذه الأعمال صارحة لأنه كاره للدين كاره للشريعة كاره لما أنزل الله قال الله تعالى والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا إيه ماذا كرهوا في الآية بيقول كرهوا إيه كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم ربما يكون بيصوم أو بيصلي وبيحجوا ويعتمر على حدود الله تعالى يقول دي مهزلة دي مهزلة, مهزلة شرع الله مهزلة ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا الظلم وخيم ونهايته وخيمة وشرع الله تعالى كله عدل وكله إنصاف وكله رحمة شهد بذلك الأعداء قبل المسلمين ولا يجرم يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن القرآن أنصف يهوديا اتهمى ظلما بصرقة درع والذين صرخوا منه الدرع منافقون ينتسبون إلى الإسلام وينزل اللوم الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أنزل الله ولا تكن للخائنين خصيمة لا تجد عن الخائن ولو كان منتسبا إلى الإسلام هل تجد إنصافا في أمة من الأمم يحكم لغير المسلم على من ينتسب إلى الإسلام إذا كان معه الحق أين تجد ذلك فين تجد فين فشرع الله كله عدل كله إنصاف كله رحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى أنه ليقادل الشات الجلحاء من الشات القرناء الشات القرناء اللي نطحت أختها اللي هي الشات الجلحاء يوم القيامة هيبقى فيه قصاص بين الشاه والشاه واحد ممكن يسأل يقول ايه هي الشادية من اهل التكليف هل هذه الشاه ارسل الله اليها رسول وقال لهم ان العمل ذه ظلم فماذا يكون الجواب الجواب كما قال العلماء ان الظلم مستقبح في الفطر والعقول قبل إرسال الرسول إن الظلم مستقبح في الفطرة والعقول قبل إرسال الرسول عوز دليل طبيعي هو قيم الهرة إذا ألقيت إليها سمكة أكلتها بين يديك وإذا خطفت السمكة فهذا ظلم تعمل إيه؟ بتجري بتجري ليه هي يعني هي السمك عارفة ان ده حلال وده حرام وان ده عدل وده ظلم كيف عرفت ذلك فطرة فطرها الله عليها وهي حيوان غير مكلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله من لا درهم له ولا دنا قال بل المفلس من أتى بصلاة وصيام وزكاة ويأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته, وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم فيدخل النار أتدرون من المفلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يخضى بين الناس يوم القيامة في الدماء في الدماء أول ما يخضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يأتي القتيل يحمل رأسه ممسكا قاتله يقول ربي سل هذا فيما قتلني قتلني ليه ما هي الأسباب لماذا قتلني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم إن الله سبحانه وتعالى أهلك إبراهيم وجنوده من أجل الكعبة وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم لو تمالأ أهل السماء وأهل الأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار حرمة الدماء أيها السادة حرمة الدماء أصبح اليوم هناك تفريط وإفراط وجرأة على الدماء غير مسبوقة بسبب ما وصلنا إليه بسبب ما وصلنا إليه لم يكتفي الأمر على حرمة الدماء بل مجرد الترويع والتخويف ممنوع لا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة ليس للمسلم أن يروع أخاه لا يشير أحدكم إلى أخيه بحديدة فينخص الشيطان في يده فيسقط في حفرة من النار فيسقط في حفرة من النار مجرد الأزى أدنى الأزى ممنوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من مساجدنا ومعه نبل عارفين السهم ومعه نبي فليمسك على نصالها اللي هو الحد القاطع فليمسك على نصالها خشية أن يؤذي أحدا من المسلمين حتى ولو كان غصب عنه حتى ولو كان مش آصد خشية أن ولم يكتف الأمر عند الآدمي بل يتعدى بعدم العدوان على الحيوان البري يقول أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء على الحيوان بغير حق فما بالك بالآدمي فما بالك بالمسلم فما بالك بالرجل الصالح ظلمات بعضها فوق بعض دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر معه الصحابة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم عاد كان الصحابة وجدوا أفراخ طائر في العش أخذ الأفراخ فعاد الطائر يحوم حول العش لم يجد أفراخه ورأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها اللي يخرج النهاردة لمظاهرة سلمية ثم جاءته طلق حية أو خرطوش فجعت أمه وفجع أبوه وهذا إنسان ومسلم نقول من فجع هذه بولدها ده الرسول ألهى في الطائر الرسول ما ألهاش في الآدم المسلم أو الرجل الصالح ده النبي ألهى في الطائر الأعجم اللي ما بينطأش من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها صدق الله فيما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أين هذه الرحمة بين المسلمين الآن وما حدث في المنصورة والزأزيء وإلى آخره من سقوط قتله ما زنبهم ما جريرتهم ماذا يقول القاتل لربه غدا ولا غدا دا مش جاي غدا دا جاي وإنه لقريب ماذا يقول لربه غدا إذا سؤال لماذا أطلقت النار الحي لماذا أطلقت الخرطوش على المسلمين مثلك أبو مسعود البدري كان يضرب عبدا مولا كان أغضبه فلما أغضبه ضربه وهو بيضربه يقول سمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فلم أدري لمن الصوت من شدة الغضب فالتفت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود لالله أقدر عليك منك على هذا الغلام لالله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال أبو مسعود لبدرية رسول الله الغلمان اللي هم العبيد الموالي يغضبونني وأنا أضربهم ماليا وما علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بإغضبهم لك وضربك إياهم في الميزان دف كفة ودف كفة فإن كان إغضبهم لك أكتر يختص منهم وإن كان ضربك لهم أكتر يختص منك طب مين يقدر يوزن الحكاية دي مين يقدر يضبطها الإغضب أكتر ولا الضرب أكتر مين يقدر يضبط هذه المسألة فقال رسول الله يغضبونني وأضربهم وبعدين أدخل النار بسببهم. فقال أما أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مسقال حبة من خردل أتينا بها وكف بن حاسبين فمن يعمل مسقال زرة زرة خيرا يرى ومن يعمل مسكالة زرة شر يرى كان زمان يقولوا الزرة النملة ويقولوا النمل ده اسمه الزر كان تفسير الآية كده زمان وبعدين قالوا على الهباءة اللي بتيجي مع ضوء الشمس من الكوة هي دي الزرة الهباءة اللي انت شايفها في ضوء الشمس وانت واقف في الضل هي دي الزرة ده مفهوم أعلى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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على جنازة على هدين لكي يسارع الناس إلى أداء الديون فهذه حقوق مالية هذه حقوق مالية وقال رجل يا رسول الله إن أنا جهدت في سبيل الله صابر محتسب أدخل الجنة إن قتلت في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت مقبل غير مدبر وصابر محتسب يغفر لك بأول دفعة دم إلا الدين إن جبريل أخبرني بذلك يا الشهادة موقف أجرها على سداد الديون حقوق الناس الملي حقوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم مال أخيه جدا ولا لاعبا لا بالجد ولا بالهزار ومن أخذ عصى أخيه فليردوه إليه ومن أخذ عصى أخيه فليردها إليه عصى ما قيمة العصا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا بطيب نفس حتى الزوج مع زوجته أحد القضاء جاءه رجل وامرأة. كان أعطاه مهر ثم أخذ من المهر جزء فطلبته بالجزء الذي اللي... أخذه فذهبوا إلى القاضي. ذهبوا إلى القاضي. فقال يا رجل أعطيها ما أخذت. فقال الرجل إنها أعطتني بالرضا. وربنا بيقول سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا أم مريم. القرآن اللي قال كلوه هنيئا أم مريم. واعطتوني بطب نفس. فقال له القاضي. لو أعطتك إياه بطيب نفس ما طلبتك به مرة أخرى ما كانش جابتك للشكاية قدام القاضي لو في طيب نفس ما كانش فيها فيه في شكوى ما كانش اشتكتك للقاضي مدام في طيب نفس أعطيها ما أخذت الحقوق حقوق الحقوق حقوق وما للمسلم معصوم لا يأخذن أحدكم مال أخيه جدا ولا لاعبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق أخيه بيمينه بيمينه يعني حلف إن ده بتاعي وهو يمين غموس فالآضي عشان اليمين إداله حق أخيه من اقتطع حق أخيه بيمينه وجبت له النار يا النار ماذا؟ قال لك أسل هنا جريمتين مش جريمة واحدة جريمة اختطع حق أخيه الجريمة رقم اتنين حلف يمين غاموس يغم الصحب في النار فالحقوق حقوق وما المسلم معصوم ماذا يقول لربه غدا من أحرق بيت أخيه عشان مخالف له في التوجه أو في الفكر ماذا يقول ربه غدا من حطم سيارة أخيه عشان في اختلاف في التوجه أو في الفكر ماذا يقول ربه غدا والرسول صلى الله عليه وسلم بيمنع أخذ عصا في الحديث فوجبت لهم نار بقيت بيقول ايه بيقولوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال ولو ولكن عود من أراك عارفين عود أراك؟ يعني عود سواك إذا أوجب النار عشان عود سواك أخذه بيمينه من أخيه فما بال من حطم سيارة أخيه أو أحرق بيت أخيه هذه مظالم كبيرة والله لا يدري حجمها أو مدى جرمها إلا من اتقى الله عز وجل وعلم أن الله عز وجل أو علم للكون إله سيأخذه بجريرته سيأخذه بجريرته لو كان القلب معمور بالله بالإيمان بالله لمنعهم مثل هذه الأفعال لو كان القلب معمور بالإيمان بالله لمنع صاحبه من هذه الأفعال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التقط لقطه فليعرف وعاءها وعفاصها يعرف وعاءها وعفاصها الرباط بتاعها والكيس يعرفهم ويحتفظ بهم لمدة سنة سنة عصلا مش حقه ده حق أخيه ومش عارف من حق أخيه أي أخ من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكائها لمدة سنة ثم شأنه به يعني أنت تحافظ على مال أخيك الذي لم تعرفه بعد لمدة سنة حتى يعد هذا الحق إلى صاحبه فإن فرطت فأنت مسؤول فما بال العدوان على أموال الناس فما بال العدوان على أعراض الناس فما بال العدوان على دماء الناس اللهم آمنا في أوطاننا اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعتنا اللهم صر عوراتنا اللهم أبدلنا من بعد الخوف أمنا ومن بعد العسر يسرا ومن بعد الشدة فرجا ومخرجا اللهم أمينا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم من أراد العبادة وهذه البلاد بسوء فنكل به وخذه أخز عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعذاوتك من عادك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي